سوره التحرين. بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لما تحرم ما حل الله لك بتغيم رضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمنكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم واذا اسر النبى الى بعض ازواجه حديثا فلم فلما, فلما نبت به واظهر الله عليه عرف بعض عرف بعض واعرض عن بعض 121. قال نبأني العليم الخبير 122. إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما 123. وإن تظاهر عليه فإن, فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين 124. تُبَعدَ ذَلِكَ ظُهَيْرَ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خيراً أَن يُبْدِلَهُ تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين 117. ويقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غناظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 110. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا يا ايها الذين امنوا كونوا انفسكم واهليكم نارا نار وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما امرهم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 آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي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 فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُم مَّا بِاللَّهِ شَيْءٌ وَقِيلَ ادْخُلُ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا وَنجّني مِن فرعون وعمره ونجّني مِن القوم الظالمين ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها مِن روحنا وصدقت بكلامات ربها وكتبه وكانت مِن القانتين